قدسنا ضايعه وبيوت ربي تهدم والعميل المعثر قبل قدام سيده يا رجال العقيده يا ذنب العدو لابد من يوم تهزم والكراسي تدمر والباري فاك قيده يا رجال العقيدة من لزم نهينا ما ظني في يوم يهزم لو عثر أو تأثر العقيدة تعيده يا رجال العقيدة جد كوم بكل خلطات لغم تنشر الموت الأحمر والحرم تستعيده يا رجال العقيدة من شرارة لأبهى همها ناصر مسلم لو لها الموت كشر قتلنا وما تريده يا رجال العقيده جدكم جيوش كنده تسطرم كل مجرم من شرارات تبشر عده حدود ريده يا رجال العقيده